بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ينك اي كتاب هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وخا عند الاخرتهم يوقنون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 سِيمَ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا وَيَتَّخِذُهَا هُزَاءً أَلَا رَأَىٰ كَنُفُسٍ عَذَابَ مهيب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 الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض وانسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروم فقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْنَانَ الْحِكْمَةَ أنشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذا قال لقمان لابنه وهو لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه <تصفيق> وهم على وهد وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاء غداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاهما وصاحبهما في الدنيا وَتَبَاسَبِ إِلَى مَن أَنَا ب إِلَيَّ صُنَّ إِلَيَّ مَرْجُوكم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إن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 وَلَنْ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ وقصد فيه مشيك واضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ضَاغِرَةً وَبَاطِنَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنذِرٍ وَإِذَا قِيلَ لَا حُبَّ تَبِعُ مَن زَنَىٰ أَن زَنَىٰ ۚ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد فقادستم سنكب العروه وادخ وان الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجوهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماعات والأرض ليقولون الله قول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ان الله هو الغني الحميد ولو اننا في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده والبحر سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 وَوسَخَ الشَّسَ وَالقَمَ كلُ يج إ أَجَل مسَ وَأَ نون خبيب ذلك بان الله هو الحق واننا ندعون من دونه الباطل وان الله وان الله هو العلي الكبير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 وَإِذَا رَشَّيَ قَوْمٌ مَّوْعِظُونَ كَذَّبُوا لِدَعْوٰهُمْ وَهُمْ مُخْنِصُونَ لَهُ الدِّينِ فَلَن نَّنْجِيَنَّهُمْ إِلَّا الْبِرَّ فَمِنْهُمْ مَّن وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَوْلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تفر الدنيا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 <سؤال> إن الله عليم خبير